أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ونوصل بالبحث تعريف المقيد تكلمنا في المطلق قلنا بأن المطلق لفظ يدل على شمول الأفراد وبعبارة أدق لفظ يدل على الشمول بالنسبة لأحوال الأفراد تذكرون الشمول بالنسبة لأحوال الأفراد المقيد شنو؟ المقيد هو الذي لا يدل على الشمول بالنسبة إلى الأفراد وأحوال الأفراد وإنما أريد به قيدا خاصا مثل شنو؟ اشتري خبزا اشتري خبزا هذا مطلق أما لو قلنا اشتري خبزا حارا شي مقيد؟ يعني مو كل أفراد الخبز احنا نريده وإنما الخبز الحار عريف المقيد المقيد هو اللفظ واللفظ مثل شنو الخبز الحار اللفظ يعني الخبز الحار الذي لا يدل على الشمول لافراد متعلقه يعني لا يدل على الاستغراق والشموليه لجميع الافراد الذين تعلق بهم اللفظ اللفظ شنو الخبز الحار تعلق بشنو لأفراد هذا لا يدل على جميع الأفراد مو جميع أفراد الخبز وإنما يراد بالخبز لا يدل على الشمول لأفراد يعني مو كل أفراد متعلق يعني ما تعلق به لفظ الخبز ما تعلق به لفظ الخبز لمثالنا يعني. لا بيشونه بالخبز الحار والبارد لا يريد كل هذا وإنما يريد الخبز حار فقط. هذا مثال عرفي هل هناك مثال فقهي نعم هذه الآية الكريمة مثاله يعني مثال المقيد ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة رقبة يعني عبد مؤمنة يعني لا يجي العبد الكافر وإنما عبد مؤمن فتحرير رقبة المؤمنة رقبة مقيد بمؤمنه رقبة كتب مقيد شنو القيد مؤمنة مؤمنة القيد صحيح يعني مثلا في قصة بني اسرائيل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة بقرة يعني شنو اي بقرة مطلق هم قاموا هي يسئلون أو الله يقيدهم صحيح يا لا وإلا في بداية الأمر يقول الإمام عليه الصلاة والسلام لو كانوا يأخذون بقرة ويربحون البقرة فننتهي الأمر هم ضيقوا على أنفسهم فشوفوا أن تذبحوا بقرة هذه كلمة مطلقة لفظ مطلق يصدق على جميع أنواع البقر، ما بخصوصية بعدين اجل قيود قيدا بعد قيد قيدا بعد قيد حتى انحفرت البقرة المطلوبة في بقرة واحدة في قصة مشهورة فتحرير رقبة مؤمنة زين تحرير رقبة مؤمنة هنا اريد القيد أما الإطلاق الإطلاق يعني لو كان يقول اشتري خبزا يدل على شنو سواء كان الكبز حار أو بارس أو كان الله عز وجل يقول فتحرير رقبة خان مطلق إذا لم يأتي بالقيد الإطلاق يدل على الشمول لكن دلاله الإطلاق على الشمول مو بالواضح وإنما بمقدمات الحكمة يعني شو لاحظوا هذا التعبير أحيانا نقول أكرم كل عالم أكرم كل عالم هذا عام أم مطلق أحسن كل عالم كل من الفاظ العموم يدل على الشمول يعني جميع الأفراد لكن دلالته بالوضع لكن دلالته بالوضع يعني وضع اللغة يعني لفظ كل وضع لغة حتى يدل على الجميع فدلالة العام على العموم وعلى الشمول يكون دلالة وضعية لقضية عرفتش لا؟ أما دلالة الإطلاق على العموم يستفاد من مقدمات الحكمة يستفاد من مقدمات الحكمة يعني, شنو؟ يعني بما أن المولى لم يأتي بقيت فاستفدنا الإطلاق يعني اذبحوا بقرة المولى أتى بقيت ما أتى فلذلك كان على بني إسرائيل أن يستفيدوا شنو؟ الإطلاق استفادة الاطلاق من لفظ اذبحوا بقرة من اين استفيد استفيد من مقدمات الحكمة مقدمات الحكمة يعني المولى في مقام البيان ولم يأتي بقيد خاص فعرفنا ان مراده هو الاطلاق عرفنا من هذه المقدمات ان مراده يعني مراد المولى هو الاطلاق ممثل لفظ كل اللي وضع لغة حتى يدل على العموم لاحظوا مقدمات الحكمة مقدمات الحكمة شنو هي شروط دلالة المطلق شروط دلالة المطلق يعني المطلق إذا أراد أن يفيد الإطلاق فهناك شروط هذه الشروط تسمى بمقدمات الحكمة يعني شنو مقدمات الحكمة كتبوا مقدمات تقتضي الحكمة مقدمات تقتضي الحكمة أن يكون المراد مطلقا مقدمات تقتضي الحكمة أن يكون المراد مطلقا أو هو الإفلاس الحكمه قلنا مو بمعنى الحكمه التي هي بمعنى الفلسفه احيانا يعبر عن الفلسفه بالحكمه علوم الفلسفه وعلوم الحكم لا الحكمه هنا ما لها ربط بالفلسفه الاعتناء يعني ان يكون المولى حكيما ان يكون كلامه وفق الحكمه عرفنا طبق الحكمه هذا بما انه لم ياتي بقيدين والمولى حكيم فيريد الاطلااق مقدمات حكمة يعني مقدمات تقتضي الحكمان المطلق او بتعبير اخر شروط دلالة المطلق يعني المطلق اذا اراد ان يدل على الاطلاق فهناك شروط شوفوا يشترط في دلالة اللفظ المطلق على الاطلاق يشترط في دلالة اللفظ المطلق على الاطلاق وظهوره في يعني ظهور المطلق في الاطلاق لفظ المطلق مثل بقره إذ بقره بقرة على الإطلاق إطلاق يعني الشمون بقرة صفراء أو غير صفراء وظهوره فيه يعني ظهور لفظ المطلق فيه يعني في الإطلاق أن يتوفر على الشروط التالية هناك شروط والتي تعرف هذه الشروط بشنو؟ بمقدمات الحكمة شنو هي مقدمات الحكمة زققوا اولا امكانوا الاطلاق والتقييد لازم يكون الاطلاق والتقييد ممكنا. اذبحوا بقرة ممكن ان يكون مطلق ممكن ان يكون مقيد صحيح يا له ولذلك قيد في الايات اللاحقة امكانوا الاطلاق والتقييد يعني شنو يعني الموضوع يكون قابل للقسمه يعني البقره على اقسام صفراء وغير صفراء في الرقبه على اقسام مؤمنه وغير مؤمنه في الخبز على اقسام خبز حار وخبز بارد اما اذا كان شيء واحد فقط هذا مو قابل للقسمه غير قابل للتقييم عرفت فلا يستفاد منه الاطلاق إزاي؟ جزئ وعد موش في الخزيج واحد شفت شلون اذا امكان الاطلاق والتقييد يعني شنو ويعنى ب يعني يقصد به الضمير في به يرجع بامكان الاطلاق والتقييد شنو مقصودنا من امكان الاطلاق والتقييد ان يكون موضوع الحكم ان يكون موضوع الحكم موضوع الحكم اكتبوا شنو بقره اذبحوا بقره الحكم هو الذبح والموضوع بقرة مثال اخر قتق رقبه الموضوع شنو رقبة الحكم شنو أس مثال اخر اشتري الخبز الموضوع الخبز والحكم شنو اشتري وجوب الشراء ويعنى به ان يكون موضوع الحكم موضوع الحكم قلنا شنو البقرة الموضوع هو بقرة رقبة خبزا الحكم شنو؟ اشتري بالنسبه للخبز، اذبح بالنسبه للبقره، اعتق بالنسبه الى الرقب. بلي؟ ما ما ويعنى به ان يكون موضوع الحكم، شنو موضوع الحكم ما يقبل القسمه يعني يكون قابل للتقسيم. قابل للتقسيم يعني الى افراد مختلفه واحوال مختلفه. قبل فرض تعلق الحكم به قبل ما يتعلق الحكم به يعني الان أن اللي يتعلق الحكم به فتحرير رقابة مؤمنة يتعلق بالرقابة المؤمنة فقط اما قبل ما يتعلق الحكم به الرقابة على شنقين تسمية كسم. رقابة مؤمنة ورقابة كافر موشى فقبل ما يتعلق قبل ما يتعلق الحكم به يعني بالموضوع يكون على قسمين اما بعد تعلق الحكم فالمراد في واحد بعد واضح ثانيا يعني المقدمة الثانية الشرط الثاني عدم وجود قرينه على اراده التقييد اذا ما فقد قرينه على اراده التقييد ماذا نفهم نفهم ان المراد هو الاطلاق صحيح لا متصله يعني لا قرينه متصله نفس الكلام ولا منفصل يعني قرينة في كلام آخر لأن ربما يؤتى بالقرينه في كلام آخر مثل ما ذكرنا الخاص قد يكون متصل قد يكون منفصل القيد أيضا قد يكون متصلا قد يكون شنو منفصل هكذا مثلا فتحرير رقبه مؤمنة هنا القيد متصل ولا منفصل متصل مؤمنة اتفصل بنفس الكلام الشرط الثالث ان يكون الشارع المقدس، الشارع المقدس يعني المولى عسى حينما تكلم بالمطلق حينما جاء بلفظ المطلق ان يكون في مقام البيان في مقام البيان يعني دا يبين الحكم حتى المكلف يعمل به اما هكذا لو قال المولى ركبة في شهر رمضان شهر رمضان بعد مجال الآن المولى في مقام البيان لأجل العمل لا بيبين مو لأجل العمل الآن فنقدر نتمسك بالإطلاق الآن لا ربما يريد بعض القيود سيبين هذه القيود عند وقت العمل عند الحاجة فيشترط ان يكون المولى في مقام البيان في مقام البيان يعني البيان لوقت الحاجه حتى يعمل به المكلف فاذا كان في وقت البيان وما جايب قرينه ماذا يستنبط الفقيه يستنبط الاطلاق من كلام المولى عرفت شلون ثالثا يعني الشرط الثالث ان يكون الشارع المقدس يعني المولى عز وجل حينما تكلم بالمطلق يعني جاء بالأفضل مطلق تكلم بالمطلق يعني شنو تكلم بالمطلق يعني جاء بالأفضل مطلق أن يكون في مقام بيان الحكم أن يكون أن يكون في مقام بيان الحكم يعني ذي يبين الحكم الشرعي للعمل به فعلًا للعمل به فعلًا يعني شنو يعني حتى المكلف يعمل به الآن. ومثلا بعد سنة بعد ستة اشهر ليش نقول مو بعد سنة وبعد ستة اشهر يعني ده الان جاء بالمطلق والعمل بعد ستة اشهر ربما يريد بعض القيود يبينه فيما بعد فلا يستفاد الاطلاق من كلام المولى لازم يكون في مقام بيان الحكم للعمل به يعني العمل بهذا الحكم فعلا يعني الان لا في مقام اصل تشريع الحكم احيانا المولى يريد ان يبين اصل التشريع يعني يقول عليكم الصرهب أو عليكم الصيام مثلا في شهر رمضان اللي بعد سته اشهر اما شنو قيود وشنو شروط لهذا الصوم فبعدين راح يبين الان المولى مو في مقام البيان وانما في مقام اصل التشريع أصل التشريع يعني شنو يعني ذكر اصل الحكم اصل التشريع يعني اصل القانون سن اصل القانون سن يعني وضع اصل القانون زين حيث يحتمل ان هناك ما يقيد المطلق يعني اذا كان المولى في غير مقام البيان وانما في مقام سن القانون يعني وضع القانون فقط يحتمل أن هناك ما يقيد المطلق، يعني يكون هناك تقييدات للمطلق، وقد أخر الشارع بيانه، يعني بيان القيد للمكلفين، يعني ما بين للمكلفين وإنما أخر حتى يحين، حتى يحين، حتى يعني يحصل وقت العمل به، حتى يصل يعني يحين يعني حتى يصل وقت العمل به يعني بالمقيد مقيد. بالحكم تكتب وبيعني بالحكم. إذا هذه هي الشروط بعدما عرفنا المطلق والمقيد وعرفنا الشروط هذه الشروط اسمها مقدمات الحكمة اسمها شنو؟ مقدمات الحكمة. فلو جاء في الامتحان ما هي مقدمات الحكمة لازم تكتبون هذه الشروط الثلاثة. كيفية استفادة الحكم من المطلق أو المقيد. كيفيه استفاده الحكم من استنباط الحكم من المطلق يعني اللفظ المطلق المقيد يعني اللفظ المقيد شايفه يمكن للفقيه ان يستفيد الحكم واضح اولا لازم يتاكد ان هذا مطلق او انه قيد مطلق بالنسبه للمطلق المطلق وقيد بالنسبه للمقيد ثم لازم يتاكد من مقدمات الحكمه مقدمات الحكمه يعني شنو يعني ان يكون الاطلاق والتقييد ممكنا ان لا تكون هناك قرينه على خلاف مثلا الاطلاق اذا اراد ان يستفيد الاطلاق وان يكون المولى في مقام البيان عند ذلك يتمسك بقاعده الظهور يعني يقول هذا مطلق وظاهر في الإطلاق فهو حجه أو هذا مقيد وظاهر في القيد فهو شنو حجه لاحظوا هي أن يعمد الفقيه يعمد الفقيه يعني يقوم الفقيه بهذا الدور الى التاكد من أن اللفظ في الآية أو الحديث الذي يريد الاستدلال به به يعني باللف به يعني باللف يعطي معنى الإطلاق صحيح يا لا؟ يعطي معنى الاطلاق الاطلاق يعني شموليه ثم يفحص ان يبحث عن مقيداته يعني مقيدات هذا الاطلاق مقيدات هذا اللفظ فيما اذا كانت إذا كانت هناك مقيدات يعني يبحث عن القيود فان لم يعثر على اي مقيد له فان لم يعثر منه الفقيه على اي مقيد له يعني للاطلاق ما شاء أي مقيد للإطلاق بقي الإطلاق على إطلاقه وتأكد من إطلاق اللفظ نعم اللفظ مطلق ليس له مقيد لتوفره على شروط الإطلاق الأخرى شروط الإطلاق الأخرى شنو كان أن لا تكون هناك قرينة وأن يكون الشارع في مقام البيان شروط الإطلاق الأخرى كتبوا مثل أن يكون الشارع في مقام البيان وظهوره فيه يعني ظهور اللاف فيه يعني في الإطلاق يعني تأكد من هذا الشيء أن هذا اللاف ظاهر في الإطلاق يقوم بتطبيق قاعدة الظهور قاعدة الظهور شنو؟ يعني أصاله الإطلاق قاعدة الظهور كتبها أصاله الإطلاق وينتهي أخيرا إلى النتيجة النتيجة شنو هي الحكم الشرعي ويشي؟ وهذا حصور وهي شمول الحكم الذي تضمنته الآية يعني أحلى الله البيع أو الحديث لتمام المعنى وبجميع أح أحواله لتمام المعنى يعني شنو يعني جميع الأفراد وجميع أحواله حالات المختلفة للبيع كلها حلال يعني البيع مثلا في النهار حلال البيع في الليل حلال وهكذا ويشمل الحكم الذي تضمنته الآية الآية شنو احل الله البيع الحكم شنو حليه البيع أو الحديث مثلا يشمل لتمام المعنى وبجميع أحواله يعني أحوال اللفظ وإذا عثر على وجود مقيد للمطلق لو عثر الفقيه على قيد لهذا المطلق مثل شنو تحرير رقبة مؤمنه اللي القيد يكون مؤمن وتأكد من من يعني من هذا المقيد تأكد من المقيد يقوم أيضا بتطبيق قاعدة الظهور على المقيد يحكم بقاعدة الظهور يعني هذا قيد ظاهر في التقييد ظاهر في التقييد وينتهي اخيرا الى النتيجة شنو النتيجة وهي شمول الحكم المطلق الحكم المطلق يشمل الحكم المطلق شنو وجوب العزق كثبو يشمل لما عدا ما اخرجه المقيد من الاحوال يشمل جميع الرقاب ما عدا ما اخرجه اللي اخرج شنو الكافر الرقبه الكافره لا يجوز اصفا يشترط ان تكون مؤمنه وهي شمول الحكم المطلق لما عدا ما اخرجه المقيد حكم المطلق ما المقيد. المقيد شنو كان ما لا تخرج تخرج الكافرة. لما ما, أخرجه المقيد. المقيد المؤمنة ما أخرجه شنو ما أخرجه الكافر، ما أخرجه الكافر، الكافر يخرجها المؤمنة من الأحوالين، من الأفراد المختلفة والحالات المختلفة. إذا المطلقة يعني شنو؟ يعني ما اي اشتري خبزا سواء كان الخبز بارد ام حار، من هذا الدكان ام ذاك الدكان هذا هو المطلب يعني لو الشمول بالنسبة الى الافراد وبالنسبة الى احوال الافراد فلو اتى المكلف باي فرد وباي حالة يكون ممتثلا في الله إذا كان هناك قيد فعلينا أن نلتزم بهذا القيد أعتق رقبه مؤمنة هل يجوز أعتق رقبه كافرة لا وإنما يشتاوب أن تكون مؤمنة وهذا آخر الكلام في باب الإطلاق والتقييد صلى الله على محمد وعليه الطاهرين <تصفيق>